فَأسْكَّهُ فيِي الأضِ وَإِن على دَهابِ بِهِ لَ قَادِرُون فأَن بِهَجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ للآكلين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 وَلَ قَدَ أَ الرسَلْناانُوا حَن إلَ قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْ عَْبُدُ اللَّه مَالَكُمْ مِنْ إلَهِنْ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جننة فتربصوا به فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك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 اقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَمَرَ رَبِّي أَنْزِلْ لِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر تَكُلونَ مِنهُ يَشْرَبُ مِماا تَشْرَبُون وَل إِن أَطَعتُ بَشْرًَا مِثلَكُم إِكُم إذَاَّخَاصِرُون أَيعيدكُم أنكُم إذَا مِتُم وَكُ تُم تُرَابَ وَعِظَامًَا أَكُم